الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسترهم للأعمال الصالحة الموثلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا وسهل لهم طرقها فسلك السبيل الموثلة إليها ذللا وكمل لهم جل جلاله البشرى بكونهم خالدين فيها أبدا الحمد لله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 إلا وسارع وجاهد مع المسلمين هناك جلس أبو قدامة يوما في الحرم المدني تسأله سائل فقال يا أبو قدامة حدثنا بأعجب ما رأيته من أمر الجهاد والغزو أنت رجل قد أكثرت من الجهاد في سبيل الله ومن حضور المعارك التي بين المسلمين والكفار حدثنا بأعجب ما رأيته من أمر الجهاد والغزو فقال أبو قدامة إني محدثكم عن ذلك خرجت مرة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 فمن هذا الذي سوف يأتي إلي في هذه الظلمة قال فلما فتحت الباب وأنا وجل فإذا بامرأة متحصنة عفيفة قد تلفعت بجلبابها فلا ترى منها شيئا قال فلما رأيتها فزعت منها وقلت يا أمة الله ما تريدين رحمة الله قالت لي أنت أبو قدامه قلت نعم قالت أنت الذي جمعت المال اليوم للثغور؟ قلت نعم قال فلما سمعت مني ذلك دفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة ثم انصرفت باكية قال فعجبت والله من شأنها والخرقة بين يدي فنظرت في هذه الرقعة فإذا مكتوب فيها يا أبا قدامة إنك قد دعوتنا اليوم إلى الجهاد وأنا امرأة لا أستطيع الجهاد ولا قدرة علي على ذلك ولم أجد مالا أزودك به لتذهب به إلى المجاهدين فقطعت أحسن ما فيي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 ثم أعطتك الكيف والشكال الحبل الذي تربط به فرتك قال أبو قدامة فقلت بنا ما خبرها قالت تلك والله أمي أمرت أن أخرج إلى الجهاد وأقسمت علي أن لا أرجع إليها وقالت لي يا بني إذا لقيت الكفار فلا تولهم الأجبار وهب نفسك لله واطلب مجاورة الله ومساكنة أبيك وأخوالك في الجنة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 ألا تحرمني الغزو في سبيل الله معك أنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد فإني حافظ لكتاب الله عارف بالفروسية والرمي فلا تحقرني لصغر سني قال أبو قدامة فلما سمعت ذلك منه لم أستطع والله أن أرده فأخذناه معنا فوالله ما رأينا أنشط منه إن ركبنا فهو أسرعنا وإن نزلنا فهو أنشطنا وهو في كل أحواله في الطريق وفي النزول لا يفكر لسانه عند ذكر الله جل جلاله أبدا فنزلنا منزلا لما أقبلنا إلى الثغور مع غروب الشمس وكنا صائمين فأردنا أن نطبخ فطورنا وعشاءنا قال فلما نزلنا أقسم الغلام علينا أن يصنع لنا الفطور إلا هو فأردنا أن نمنعه عن ذلك إذ هو لا يزال في تعب شديد من طول الطريق وعسره لكنه أبى علينا ذلك فلما نزلنا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 ووضع رأسه على حجر ثم نام فلما رأيته على هذا الحال كرهت والله أن وكظه من منامه وكرهت أن أرجع إلى أصحابي وليس معي طعام لهم فلما رأيت حاله كذلك قلت في نفسي أنا أكمل الفطورة لأصحابي فأخذت أصنعه شيئا يسيرا وأسارق الغلام النظر خلال ذلك فبينما أنا أنظر إلى الغلام إذ لاحظت أن الغلام بدأ يتبسم.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 فإذا هي في حسنها وبهائها وجمالها كما أخبر الله عز وجل في كتابه فبينما أنا أنشي فيها وأنا في عجب شديد من حسنها وجمالها إذ رأيت قصرا يتلألأ أنوارا لبنة من ذهب ولبنة من فضة وإذا شرفاته من الذر والياقوت والجوهر وأبوابه من ذهب وإذا ستور مرخية على شرفاته وإذا بجوار يرفعنا الستور وجوههن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 أنا خادمة من خدم المرضية. تريد المرضية؟ أدخل إلى القصر. تقدم يرحمك الله. قالت تقدمت. فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر. عليها سرير من الزبرجد الأخضر. قوائمه من الفضة البيضاء. عليه جارية ودهها كأنه الشمس.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 قال فبينما أنا أتأمل في الناس حولي فإذا كل واحد منهم يجمع حوله إخوانه وأقربائه أما الغلام فلا أب يدعوه إليه ولا عم يقربه إليه ولا أخ يجعله بين يديه فأخذ أركبه وأنظر في حاله فلما نظر فإذا الغلام في مقدمة الجيش فأخذ أشق الصفوف مشيا إليه فلما وصلت إليه قلت له يا أبنيا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 فعجبت والله من حرصه ومن تمسكه بهذه الآيات فقلت له يا ابني إن الآية مخرجها على غير كلامك فأبى علي أن يرجع فأخذت يده أجبده حتى أرجعه إلى آخر الصفوف فجعل يجبد يده مني ثم بدأ القتال فحالت الخيل بيني وبينه فلما بدأ القتال جالت الأبطال ورميت النبال وجردت السيوف وتكثرت الجماجم وتطائرت الأيدي والأرجل واشتد علينا القتال حتى اشتغل كل منا بنفسه وقال كل خليل كنت آمله لا أنك إني عنك مشغول حتى إن السيوف والله من الحر فوقنا حتى كأنما هو سنور يشعل من فوق رؤوسنا إن السيوف والله لا تثبت في أيدينا فما زال القتال يشتد علينا قد يشغل كل منا عن الآخرين بنفسه وما زال يشتد علينا ويزيد حتى زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر ثم هزم الله تعالى الصليبيين قالت فلما هزمهم اجتمعت مع أصحابي ثم صلينا الظهر فبدأ كل واحد من الناس يبحث في أقربائه وأحبابه أما الغلام فلا أحد يسأل عنه ولا ينظر في قبره فبينما الحال على هذا قلت والله لأنظرن في قبره لعله مقسول أو جريح أو لعل بعض أولئك الكفار قد أخذه أسيرا وذهب به معهم لما هربوا وولوا الأدبار فبدأت أمشي بين القتلى والجرحى وأتلفت بينهم أنظر ما أنا على ذلك إذ سمعت صوتا يصيح من ورائي ويقول أيها الناس ابعثوا إلي عمي أبا قدامه ابعثوا إلي عمي أبا قدامه فالتفثوا إلى مصدر القوت فإذا الجسد جسد الغلام وإذا الرماح قد تسابقت إليه والخيل قد وطئت عليه فمزقت اللحمان وأزمت اللسان وفرقت الأعضاء وكسرت العظام وإذا هو يتيم الملقى في الصحراء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 قالت فأخذت طرف توبي أمسح الدمى عن محاسنه وجماله فلما شعر بذلك رفع بصره إلي وقال يا عم تمسح الدمى بثوبك امسح الدمى بتوب لا بتوبك يا عمي قال أبو قدامة فبكيت والله ولم أحر جوابا ثم قال بصوت ضعيف يا عم أقسمت عليك إذا أنا ميت أن ترجع إلى الرقة ثم تبشر أمي بأن الله قد تقبل هديتها إليه وأن ولدها قد قتل في سبيل الله مقبلاً غير مجبر وأن الله إن كتبني في الشهداء فإني سأوثل سلامها إلى أبي وأخوالي في الجنة ثم قال يا عمي إني أخاف أن تصدق أمي كلامك فخذ معك بعض ثيابي التي فيها الدم فإن أمي إذا رأتها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 قرأت أمي تلف الثياب عليه يا أخي لا تبطئ علينا وعجل الرجوع إلينا فإذا رأيتها فطيب صدرها بكلمات وقل لها يقول لك أخوك الله خليفتي عليك قال أبو قدامة ثم تحامل الغلام على نفسه وضاق نفسه في صدره وضعف صوته حتى لم أعد أفهم شيئا من كلامه ثم تحامل الغلام على نفسه وقال يا عمي صدقت الرؤيا والله صدقت الرؤيا ورب الكعبة والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها قال ثم انتفض صدره وتصبب العرق من جبينه ثم شهق شهقات حتى اشتد عليه الشهاق قال ثم مات الغلام بين يدي قال أبو قدامه فأخذت بعض فيابه التي فيها الدم وجعلتها في كيس ثم دفناه ولم يكن عندي هم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 ثم مضى قال فما زالت تسأل الرابع والخامس والعاشر ثم لما لم تسمع منهم جوابا بكت وخفضت رأسها وقالت ما لي أرى الناس يرجعون وأخي لا يرجع فلما رأيت حالها كذلك أقبلت إليها فلما رأت علي أثر السفر وبيدي الكيس قالت لي يا عم من أين أقبلت قلت لها أقبلت من الجهات قالت معكم أخي قلت أين أمكي قالت أمي بالداخل قلت قولي لها تخرج إلي قال لما خرجت إلي العجوز فإذا هي متلسعة بجلبابها فلما سمعت صوتها وسمعت صوتي قالت لي يا أبا قدامه. أقبلت معزياً أم مبشراً قال فقلت لها رحمك الله بيني لي ما معنى العزاء وما معنى البشارة فقالت إن كنت قد أقبلت تخبرني بأن ولدي قد قتل في سبيل الله مقبلاً غير مجبر فأنت والله مبشر إذ قد تقبل الله هديتي إليه التي أعدتها منذ سبع عشرة سنة وإن كنت قد أقبل تخبرني بأن ولدي قد رجع سالما معه الغنيمة فأنت والله معزي إذ لم يتقبل الله تعالى هديتي إليه قال أبو قدامة فقلت لها بل أنا والله مبشر إن ولدك قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر وقد وطئت عليه الخيل وقد أخذ الله تعالى من دمه حتى رضي فقالت ما أظنك صادقة قال وهي تنظر إلى الكيس والطفلة تنظر إلينا قال ففتحت الكيس ثم أخرجت الثيابة إليها يتساقط منها الدم ويتساقط منها لحم وجهه وشعره قال فقلت لها أليست هذه ثيابه أليست هذه عمامته أليس هذا قميصه الذي ألبسيه إياه بيدكي قال فلما رأت ذلك العجوز قالت الله أكبر وفرحت أما الصغيرة فقد شهقت ثم وقعت على الأرض قال فلما وقعت على الأرض ما زالت والله تشهق فبزعت أمها ثم دخلت إلى البيت وأحضرت ما أن ترشه عليها أما أنا فجلست عند رأسها أتكب عليها الماء وأقرأ عندها القرآن فوالله ما زالت تشهق وتنادي بإثن أخيها وأبيها وأمها عند رأسها تبكي فما زالت والله تشهق وما غادرتها إلا ميتة قال فلما ماتت أمسكت أمها بيدها ثم جرتها إلى داخل البيت ثم أغلقت الباب في وجهي ثم سمعتها تقول اللهم إني قد خدمت زوجي وإخواني وولدي في سبيلك اللهم فلعلك أن ترضى عني وأن تجمعني بهم في جنتك قال أبو قدامة فأخذت أطرق الباب لعلها أن تفتح الباب أعطيها شيئا من المال أو لأحدث الناس بخبرها حتى يرتفع شأنها بينهم فوالله ما فتحت لي ولا ردت إلي توابا. قال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 مخبتا لله صير الزاد كتابة واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة إن طلبت الجود منه فهو دوما كالصحابة أو نشّت العزم فيه فهو ضرغام ضغابة جادبته نفسه للشر فلم يبدي استجابة متق لله تعلو من يلاقيه المهابة رق منه القلب لكن زاد في الدين صلابة بلسم للأرض يمحو عن محياها الكآبة ثابت الخطو فلم تطفي الأعاصير شهابة جربته طولة الدهر فألفت لا نجابة إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابة أو يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابة مسلم يكفيه فقرا أن للدين انتسابه المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار ارتفع قدرها عندهم حتى لم يرضونها مثلا ولا ثمنا إلا أرواحهم التي بين جنوبهم ولماذا لا يبذلون للجلة ذلك وأكثر وهي الدار التي أكبر النبي صلى الله عليه وسلم بأقل أهلها نعيما وأدناهم ملكا فكان له في ذلك نبأ عجيب في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما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 أستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا ربي ثم يعاهد ربه ألا يسأله غير تلك الشجرة أبدا وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيأذن الله تعالى له فيجنو من تلك الشجرة يستظل بظلها ويشرب من مائها فبينما هو على ذلك اجر فأس له شجرة أحسن من الشجرة الأولى فيقول يا ربي أدني من تلك الشجرة الثانية لأشرب من مائها وأستظل بظلها وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها أبدا فيقول الله تعالى يا ابن آدم ألم تكن عاهدتني ألا تسألني غير تلك الشجرة فيقول يا ربي وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها أبدا فيأذن الله تعالى له إذ أنه يعذره فإنه يرى شيئا لا صبر له عليه فيأذن الله تعالى له فيدنو من الشجرة الثانية يستظل بظلها ويشرب من مائها فبينما هو على ذلك إذ رفعت له شجرة ثالثة عند باب الجنة هي أحسن من الشجرتين الأوليين فيتصبر فلا يصبر فيقول يا ربي أدنني من تلك الشجرة الثالثة لأصلل بظلها وأشرب من مائها وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غيرها أبدا فيقول الله يا ابن آدم يا ابن آدم ما أغدرك ألم تكن عاهدت ألا تسألني غيرها فيقول بلا يا ربي هذه ولا أسألك غيرها أبدا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 وهو الذي عنده خزائن السماوات والأرض يقول له يا عبدي ادخل إلى الجنة فإذا دخلها خيل إليه أنها ملأة خيل إليه وظن أن الجنة امتلئة بهؤلاء الأقوام الذين سبقه إليها وأن القصور قد نزلت وأن الحور العين قد تزوجت فيقول ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم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 ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله خمسة أضعافك فيقول بي خامسة رضيت ربي رضيت ربي فيقول الله تعالى له هذا لك وعشرة أمتاله ولك ما اشتهت نفسك ونذت عينك ثم يقول الله تعالى له تمن يا عبدي تمن ماذا تريد تمن يا عبدي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 ثم يقول والله ما أعطي أحد من النعيم مثل ما أعطيته أنا هذا أدنى أهل الجنة منزلة فلما سمع موسى هذا وهو الذي سأل ربه عن أدناهم منزلة قال ربي فما أعلاهم منزله فقال الله تعالى أولئك يا موسى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 كلا ولا سمعت به الأذناني كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنّة المؤا ومن سعى إيمان والقرآن أمشاطهم ذهب ورشعهم فمسك خالص يا ذلة الخرمان هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثين التي هي قوة الشبان وبناؤها البناث من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص عطيان وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإسقان والطين مسك خالق أو زعفران جاء بذا أتران مقبولان جر وياقوت كذا كنآلئ نفرت كنترج مآني وترابها من زعفران أو من المسك الذي مستل من غزلان أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاء مفجرة ومال النهر من نقصان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفال والحق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 قد دع الناس للخروج إلى القتال وإني خارج معهم فقالت يا بني والله إني لا يشتد علي فراقك. يا بني فكن عندي ولا تذهب فما زال بها يرجوها يقبل رأسها يقبل يديها ورجليها حتى أذنت له بدانك قالت يا بني اذهب ووالله ما أظنني أذوق غمضا ولا أتلذذ بطعام ولا شراب حتى ترجع إلي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 فلما رأى حارثة مقبلا إلى البئر ظنه واحد من الكفار فقال أعوذ بالله هذا الكافر يريد أن يفسد علينا البئر فأخذ سهما ثم وضعه في كبد القوس ثم أطلقه بقوة على حارثة فوقع في نحره فلما وقع في نحره صاح حارثة من حر وجد ثم وقع على الأرض فطاح بالناس أغيثوني ولا يكاد يستطيع الكلام فلم يغيثه أحد إذ قد ظنوه من الكفار ثم حاول أن يخرج هذا السهم فإذا بجسده يتقطع مع السهم ثم سبح في دمائه ولا زال يخور حتى مات فلما مات أقبل إليه ذلك الحارس ينظر إلى خبره فإذا هو حارسة ابن سراقة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعثى عنه ثم لما رجعوا إلى المدينة أقبلت جموع المسلمين إلى المدينة كان النساء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 بدأ الأطفال يتسابقون إلى آبائهم والنساء تسرع إلى أزواجها والعجائز تسرع إلى أولادها وأم حارثة تنتظر إقبال ولدها أقبلت الجموع ستتابع جاء الأول ثم الثاني ثم الثالث والعاشر والمئة والمئتان ولم يحضر حارثة ابن سراقة وأم حارثة تنظر وتنتظر تحت حر هذه الشمس تترقب إقبال فردة كبرها وتمرة فؤادها كانت تعد في غيابه الأيام عدا بل تعد والله الساعات وتتلمس عنه الأخبار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 لاقي وقربه وتوهمها لكنها لا توهم وكم يصبر المشتاق عن يحبه وفي قلبه نار الأسى ستضرم كان الأسى يتضرم في قلبها ترقبت العجوز وترقبت ولدها فلم تره بين هذه الجموع فأمسكت واحدا من الصحابة القادمين ثم قالت له أتعرف حارسة ابن سراقه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 قد علمت بحبي لحارثة وعلم الناس جميعا بحبي لحارثة يا رسول الله قد بلغني أن حارثة قد قتل يا رسول الله أخبرني أين حارثة الساعة الآن أخبرني أين ولدي إن كان في الجنة صبرت إن كان في الجنة صبرت وإن كانت الأخرى فليرين الله تعالى ما أصنع تعني من النياحة والبكاء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 وأينما سرت في ركب الصالحين لتجدن طلب الجنة يملأ قلوبهم ويشغل نفوسهم قد تعلقت فيها أرواحهم حتى لم تطم لغيرها وزنا هان عليهم كل شيء في سبيل الوصول إليها أبو الدحداح شابت بن الدحداح رضي الله تعالى عنه كان له نبأ عجيز روى البخاري ومسلم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 فلما جاء حتى مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلتفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال قد كان بستانك بجانب بستان صاحبك وأراد هذا اليتيم أن يبني جدارا يبسل بستانه عن بستانك فاعترضته نخلة هي من نصيبك قال نعم قال فأعطي هذه النخلة لأخيك قال لا قال أعطي النخلة لأخيك قال لا قال أعطي النخلة لأخيك, قال لا قال أعطي النخلة لأخيك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 تموت اليوم أو غدا بنخلة في الجنة ونخل الجنة منها طوبة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها لما سمع أبو الدحداح ذلك لم يصبر على ما يسمع قام ثم قال يا رسول الله أرأيت إن اشتريت نخلته هذه ثم أعطيتها لفلان يكون عندي نخلة في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم نعم يكون عندك نخلة في الجنة أبو الدحداح بدأ يفكر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 خذ البستان كله بما فيه من شجر وبئر وبيت وغير ذلك وأعطني هذه النخلة ذات الرجل نظر إلى أبي الدحداح ثم التفت على الناس فإذاهم يشهدون على هذا البيع فقال نعم أخذت البستان وأعطيتك النخلة فالتفت أبي الدحداح رضي الله تعالى عنه إلى اليتيم ثم قال يا فلان النخلة مني إليك خذها وذهب فأخذها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 كم من عذق الرداح مليء بالثمر لأبي الدحداح في الجنة يقول أنا سراوي الحديث ما قالها مرة ولا مرتين ولا ثلاث ما زال صلى الله عليه وسلم يكررها كم من عذق الرداح لأبي الدحداح في الجنة حتى خرج أبي الدحداح أبي الدحداح بعدما تم البيع ذهب إلى ضسانه ليخرج بعض أغراضه منه من باع شيئا يكون له شيء من اللباس أو, أو شيء من ذلك فلما حرك باب البستان ليدخل فإذا بصوت زوجته وأولاده يلعبون داخل البستان أراد أن يستحى الباب ليدخل ما تحملتنا الفزود عليك يدخل إليهم ويقول أخرج ما عندنا بستان هذا البستان الذي نجمع من الأموال سنين عديدة حتى نشتريه أو حتى نقيمه ويفقى لأولادنا من بعدنا الآن ذهب عنا بطرفة عين ما تحمل أن يخرج أولاده من هذه الساعة إلى الضيق حرك الباب حرك الباب ما استطاع يقول فصاح أعلى صوته وهو في خارج البستان قال يا أمة من أمة في داخل البستان تعجبت ما دخل أبو الدحداح اليوم هذا بستان الحادث أنه يدخل مباعدة قالت لبيك يا عبد الدحداح قال اخرجي من البستان قالت أخرج من البستان قال نعم لقد بعثه قالت بعثه بعث بيعت البستان يا أبو الدحداح بعثه لمن قال بعثه لربي بنخلة في الجنة قالت الله أكبر ربح البيع يا أبو الدحداح ربح البيع يا أبد الحداش. لا تدخل. ما يحتاج تدخل. ما تدخل. ثم أخذت أطفالها تخرجهم. لما وصلوا إلى باب البستان أوقفتهم. ثم فدشت جيوبهم. فمن كان معه شيء من السمر أخرجته ثم وضعته في البستان. قالت هذا ليس لنا. هذا لله رب العالمين.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 سركوا الشهوات واشتغلوا بالقربات عطشوا في دنياهم وجاعوا ذلوا لربهم وأطاعوا فارقوا في طلب رضاه كل شيء وباعوا فعل ذلك أبو الدحداح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 ولا يزالون في مزيد فهو سبحانه البر الرؤوف البرحيم إن المستقين في جنات ونعيم فاكهين بما آساهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور نعين والذين آمنوا واتبعتهم دريا ترجمة نانسي ألحطنا بهم دريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهيا وأمددناهم بفاكهة ونحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأسيا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقيا فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموع إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم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 اشتد البلاء على المسلمين ان خرج المسلمون لا لأجل القتال وإنما خرجوا لأخذ قافلة لقريش كانت قادمة من الشام ففوجئوا أن القافلة قد فاتتهم وأن قريشا قد جاءت بشيء بجيش عظيم من مكة كثير العدد والعدة لحربهم تفاجأ المسلمون بذلك فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم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 قال نعم قال ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني أنا قال نعم قال الله أكبر ثم أخرج تمرات من جيبه هي غداؤه وفطوره وعشائه ما يملك غيرها يملأ بها جوفه أخرج سبع مرات ثم أكل الأولى يتقوى بها على القتال ثم مضغها بسرعة النوات من فيه ثم أكل الثالية والثالثة ثم نظر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 يقول ما عندي وقت آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة ثم ألقاها من يده وأخرج سيفه من غمده ثم كسر غمد سيفه ثم ألقى بنفسه بين الكفار فما زال يدافع عن دين الله عز وجل والجنة تلوح أمامه يشم ريحها وريحانها حتى خر صريعا مجندلا نعم خر صريعا مجندلا رحل عمير بن الحمام رحل من دار الأشرار ونزل في جوار الملك الجبار، انتفع بما قدم من أعمال ومن صيام النهار، رفعه بكاء الأصحار، وسكن في جنات تجري من تحتها الأنهار في رحمة العزيز الحكيم، الذي أجزل لهم السواد وسماهم الأحباب. وأمنهم من العذاب الملائكة يدخلون عليهم من كل باب لهم فيها ما تشتهي أنفتهم ولا يزالون في مزيد في سدر مخطود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشاء فانشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار كلما ساد ربهم في بلائهم وامتحانهم ازدادوا صبرا واحتسابا فهو سبحانه أكبر المنعمين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 إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسرع كان فيها جن يسرعها حتى تسرع بين الناس ويطيبها, ويطيبها شيء مثل الجنون قال كانت تسرع جاءت إليه صلى الله عليه وسلم تلتمس عن طريقه الشفاء جاءت إليه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 إني أسرع إني أسرع فدع الله تعالى أن يشفيني فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أصحابه درسا في الصبر فقال لها إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة إن شئت دعوت الله فشفاك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 فإذا هو يخيرها بين المتعة في دنيا ثانية يمرض ساكنها ويجوع طاعمها ويبأت مسرورها وبين دار ليس فيها ما يشينها ولا يزول عزها وتمكينها دار قد أشرقت حلاها وعدت علاها دار جل من بناها وطاب للأبرار سكناها وتبلغ النفوس فيها مناها فقالت الأمة المريضة يا رسول الله بل أصبر أصبر يا رسول الله ثم صبرت حتى ماتت وليتعب جسدها ولتحزن نفدها ما دام أن الجنة هي جزاؤها الله أكبر زال نصبهم وارتفع تعبهم وحصل مقصودهم ورضي معبودهم ما أسمى نعيمهم وعز تكريمهم يستقون في الدنيا ليفوجوا يوم القيامة إن للمستقين مفاذا حجائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا في الجنة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 صبروا على الأمراض والأسقام صبروا على الأدواء والأورام صبروا على الفقر واللأواء والضيق والبناء صبروا على حفظ الفروت وغض الابصار ومناجاة ربهم في الأسحار صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا من رزقناهم سرا وعلانيا ويدرعون بالحساس السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأجواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار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 واستبشروا بها فتحملوا مرضهم وكتموا أنيلهم وسكبوا بالمحراب دموعهم ثم مضى إلا قليل حتى فرحوا بجنات النعيم وإذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله تعالى من الأجور العظيمة لأهل البلاء والدوب لو أن جلودهم قردت بالمقاريض في الدنيا وأن أعظم البلاء قد صب عليهم في سبيل أن يكونوا من أهل الجنة جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أذهب عنا الشدة أذهب عن المرض، أذهب عن الفقر، أذهب عن الحزن. إن ربنا لغفور شكور. الذي أحل لنا دار من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نبوءة. بل استمع إلى هذا الامتحان الصعب الذي أثبت فيه المحبون أنهم إلى ربهم مشتاقون وفي رضاه راغبون ولسان حالهم فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح من الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب في معركة أشد كان المحبين امتحان عظيم روى مسلم في صحيح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 فجاء إليه جمع من المشركين يسوق بعضهم بعضا يتدافعون لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين مقبلين إليه انتفت إلى أصحابه وقال وهم سبعة من الأنصار وواحد من قريش قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة قال فلم نسمع ذلك تقدم رجل من الأنصار فردّهم وقاسرهم حتى قتل ثم أخذ للمشركين أخرى فلتفت صلى الله عليه وسلم وقال من يردهم عنا وهو رفيق في الجنة ثم تبع رجل آخر فقاسرهم حتى قتل ثم جاء الكفار فلتفت صلى الله عليه وسلم وقال من يردّهم عنا وهو رفيق في الجنة قال فقاسر الثالث ثم الرابع ثم الخامس والسادس والسابع كلهم قتلوا وتصرعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كل ذلك طمعا في دخول الجنة وخوفا من شر يوم الحسرة والنجامة فلما رأى الله تعالى منهم ذلك وقاهم جل جلاله شر ذلك اليوم ولقاهم بالجنة نظرة وسرورا قال الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمتا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويصقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا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 الأزمان لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بصق من الإنسان ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجذه لكم بضمان قالوا أما بيض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 ما طابت العرفان والله ما في هذه الدنيا ألد من اشتياق العبد للرحمن المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أحبار وأسرار هم بشر مثلنا قد يذنبون ويخطئون فكل بني آدم خطار لكنهم يسارعون إلى الثوبة والاستغفار ويغلبهم الخوف من العزيز الجبار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 أسعد من أهل الله في لهوهم فلو أبطرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكفة ليرحموا فلا تر إلا خاشعا متذللا وآخر يبكي ذنبه يترنم تراهم على المحراب تجري دموعهم بكيا وهم فيها أسروا وأنعموا ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا نبغي سواك وتعلم وها نحن نرجو منك ما أنت وها نحن نرجو منك ما أنت أهله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 يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا حاسبوا أنفسهم أشد المحاسبة وصاحوا بها بألثم المعاتبة وبارزوا إبليس بالمحاربة علموا أن عدوهم الأكبر هو إبليس تكبر أن يسجد لأبيهم آدم ثم كاد له فأخرجه من الجنة ثم أقسم ليحتنكن جريته إلا قليلا لم يفرح إبليس منهم بمعطية فعجبا لهم من أقوام جن عليهم الليل فسهروا وطالعوا صحف الدنوب فانكسروا وطرقوا باب المحبوب فاعتدروا واستمع إلى قصة من أعجب القطف أوردها أبو نعيم في حلية الأولياء وأشار إليها ابن حجر في الإصابة وابن حبام في الثقات، وهي عن شاب من الصحابة غلام لم يتجاوز عمره ست عشرة سنة فعلبة ابن عبد الرحمن غلام كان يكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة من أحد أصحابه أرسله فيها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 اتضره النبي صلى الله عليه وسلم فلا زال ينتظر وينتظر فلم يأتي ثعلبة قال يا عمر يا سلمان أين سعلبة ابن عبد الرحمن قالوا يا رسول الله لعله عرض له حاجة فانتظره فما زال صلى الله عليه وسلم ينتظر اليوم وينتظر اليومين فلم يأتي ثعلبة فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر يا سلمان اذهب وابحثا عنه في المدينة ذهب وابحثا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 وسلمان ومن معهما من الصحابة اختبأوا له وراء صفرة فما زالوا يترقبونه فلما قاربت الشمس الغروب ثم غربت نزل فإذا هو كأنه طرخ منتوف كأنه طرخ منتوف بال من شدة البكاء نزل منكس الرأس، كثير الفؤاد دامع العينين يجر خطاه على الأرض حزنا وذل أتى حتى وقف عند أولئك الأصحاب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 ثم حرك الباب ليدخل فلما سمعت علبته وهو الطريح على فراشه كأنه جلد بالي لما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلتفت وما يكاد يستطيع قال يا رسول الله أنزل الله في آيات قال كلا قال ذكر الله تعالى مع المنافقين قال كلا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتربع جالسا بجانب سعلبة ثم حمل صلى الله عليه وسلم رأس سعلبة ووضعه على فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم فبكى سعلبة وقال يا رسول الله أبعد رأسا قد امتلأ بالذنوب والمعاصي عن فخذك يا رسول الله أنا أقل وأحقر أبعد رأسي عن فخذك فقال صلى الله عليه وسلم كلا فبكى فعلبه قال يا رسول الله أنزل رأسي من على فخذك قال كلا فبكى فعلبه واشتد بكاؤه فقال صلى الله عليه وسلم يا فعلبه ما ترجو قال أرجو رحمه ربي قال ومم تخاف قال أخاف من عذاب الله قال وماذا تؤمن قال أؤمن مغفرة الله تعالى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 أو تجد ذلك يا فعلبا؟ قال نعم قال ذاك الموت قد نزل بك ذاك الموت قد نزل بك ثم تشهد ذاعلبا ولقنه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة فما زال يرددها بلسانه حتى انسفض جسده الضعيف ثم مات فلما مات غسله النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفنه وصلى عليه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 حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل سرى نعود إلى أوطاننا ونسلم وحي على السوق الذي فيه يلتقل محبون ذاك السوق للقوم يعلم وحي على روضاتها وخيامها وحي على عيش بها ليس يسأمه وحي على يوم المزيد الذي به ديارة رب العرش فاليوم موسم فلله برد العيش بين خيامها وروضاتها والسغر في الروض يبسم ولله واديها الذي هو موعد مزيد لوفد الحب لو كنت منهم بديالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلموا وللله أبطار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم فيا ساهيا في غفلة الجهل والهوى صريع الأماني عن قريب ستندم أفق قد الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض ماذا أجبتم به رسلين لما أتوكم فمن يكون أجاب سواهم تو فيخذ ويندم وَقُدْ من تُقَالَ الرَّحْمَانِ أَعْظَمَ جُنَّةٍ لِيَوْمٍ بِهِ تَبْدُو عِيَانًا جَهَنَّمُ وَيُنْصَبُ ذَكَلُ قَسْرٌ مِنْ فَوْقِ مَتْنِهَا فَهَاؤٌ وَمَقْدُوسٌ وَنَادٍ مُسَلَّمُ وَتَشْهَدُ أَعْبَاءُ الْمُتِينِ بِمَا جَنَّ كَذَكَ عَلَى فِيهِ الْمُهِيمُ يَقْسِمُ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 عليها القجوم أو عليك ستقدم نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من المستقين الأبرار وأن يسكننا معهم في دار القرار اللهم آتنا في الدنيا حدنا وفي الآخرة حدنا وقنا عذاب النار هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا